Boek 2 7 en 90 97 97 Voegwoorde 4 Adawaat al wasel 4 Adawaat al 4 Hy het aan die slaap geraak الواس لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد مع التلفزيون كان مفتوحا هيت غبلي الواس ديت الا ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع الوقت hy het nie gekom nie, al het hy ‘n afspraak gemaakt. Inneho lem jaktie, maar annena kunna metewaardien. Inneho lem jaktie, maar annena kunna metewaardien. Die TV was aan, toch het hy aan die slaap geraak. Lekat kana televisioonu meftochan, ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام هي واز ريدس لات لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا Un seet 'n afspraak gehad لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي لقد توعدنا ومع ذلك لم ياتي. Allei tay nie 'n lisensie مع انه ليس لديه رخصة قياده إلا أنه يقود السيارة مع أنه ليس لديه رخصه قيادة إلى أنه يقود السيارة او اس دي ستراات غلات ري هاي فينغ مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه او مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة hij het geen licentie niet toch bestuury ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سياره دي ستراات اس غلات توخ راي الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيره هاي اس درونك سكران ومع ذلك يركب الدراجة انه سكران ومع ذلك يركب الدراجة صيفت <تصفيق> لم تجد وظيفه مع انها قد لم تجد وظيفه مع انها قد درست إنها Sy gaan nie na die dokter toe nie, al het sy pijn. Inneha la tevhebo ila tabieb, maa an rendeha alaam. Inneha la tevheb ila l tabieb, maa an rendeha alaam. Sy koop een motor, al het sy nie geld nie. Inneha techtari sejara, maa an leise indeha nokoed. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود سي هيت جستدير، توخ فند سي غين ورقني إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة سي هيت doch عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها آلام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب سي عيد geen geld ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة